من جراح حلمي قطانات وخيل وانتثر دمعي على خد النحيل وينها غلن الناس وينها يا مغيب همال العمريه هو نبض السنين طفوله عشتها شوق وحنين ومشاعر عانقت قلبي وعيني وينها غلن الناس وينه يا معيد كيف عيش اليوم وفرح بالجديد كيف قبلها ظفوف اليوم عيد كيف طفي طف الشوق وشواقي تزين للحب ينولد في قلب بوه ولذاك الحضن يا ليت هيو ليت هيو ولراسل المد ما سسلجدود وين نبع الحظ موثوق العذور وين هغلى الناس وين اه يا معي في غيابه انتهى بكل جمال كل الجمر ومضوا النار كل ساعه تمر اجتمعوا ويا اخر اذكرت لي ما زادت جروحي ونزف العبرات لولا وضوح ورجعت وحدتي ابكي ونوح وانا غلى الناس وانا وإن غلى الناس وإن اللي في غيابك سكوتك واللي في من غيابك واللي من عذرك معك لو حق عليك إن كان كان زمانك موعد وعذرك لو يفوتك انا انتظرت العمر كله عشانك غبت ورضيت وبعدها غاب صوتك وبطيت اكذب من يقولون خانك بالله كيف تحس في طعمك وتك لم ذكرت انساني خلت وصانك ما كاني قلبه واحد من بيوتك من تحت سقفة كم شعرت بأمانك وراك خليت العتمة سكوتك وأنا ما غير عشما बेखान फिरच कियामन च अगलश रच वारस नख्या अगलश न्या